كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذه حلقة خاصة في فقه الدعوة لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع لابد أن أذكر بعض الأصول المهمة لأن المرأة إذا لم يؤصل لا يستقيم معه الفرع وهذه مشكلة كبيرة تواجه من يتحدث في أي علم من العلوم في أصول مرعية حتى ال ال الذين تكلمون في الدين الآن وخضون في قضاياه الكبيرة التي تحقق فيها الإجماع نحن عندنا مثلا حوالي 750 مسألة إجماع والإجماع ده الدليل الثالث من أدلة من من الأدلة المتفق عليها نعدينا أدلة أصول الفقه أربعة متفق عليها وتمانية كمان العلماء في أخذ ورد فيها الدليل الأول القرآن وثم السنة ثم الإجماع الإجماع ده رقم ثلاثة القياس رقم أربعة باستنساء الظاهرية طبعا وكلامه في نفي القياس معروف لكن الإجماع إذا تحقق الإجماع ثبت الإجماع بشروطه فمنكره كافر ده عند كل العلماء إذا تحقق الإجماع يعني فنحيز أقول في, في 750 مسألة إجماع نقل العلماء الكبار الإجماع فيها لا نسمح بقى بكثرة الجدل فيها أول ما أقولك المسألة فيها إجماع تركن على طول مسألة فيها خلاف فيها أخذ ورد ممكن نأخذ وندي في الكلام فمن المسألة من هذا المنطلق بنقول أن أي مسألة فرعية ما لم نردها إلى أصل لا يستقيم الفرع معنا ولعلمائنا كلمة جميلة يقولون في باب المناظرات أو المباحثات بينهم يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج يعني لا يستقيم أبدا الفرع والأصل أعوج يبقى لازم الأصل يستقيم عشان الفرع يستقيم الآن الدعوة الدعوة إلى الله عز وجل أشرف المناصب على الإطلاق لا يدنيه منصب أبداً لأنه منصب الرسل ثم منصب اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الدالون على الله عز وجل بد أن تبلغ الدعوة بطريقة صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإمام يطيل الصلاة فلما جاء رجل وقالها رسول الله إني لا, لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان طبعا بعض الناس ممكن يستغرب لا كيف لا أدرك الصلاة وهو يطيل المفروض كل ما يطول الصلاة أنا أدركها يعني لو نزلت في أي وقت عليه لسه في الركعة الأولى لا هو الرجل الصحابي رضي الله عنه قصده انه من, من كثرة اطالات للصلاة يوم يتأخر ما يرضاش ينزل في الاول ليه لانه عارف ان صاحبنا هيقرأ بجزء من سورة البقرة في الركعة الاولى او جزء شوية عشان يكمل سورة البقرة في ركعتين مثلا فيوم يقدر بينه بالنفسه انه هو هيخلص الركعة الاولى في نص ساعة والركعة الثانية في نص ساعة يدن نفسه كده مساحة يعني فيقوم ينزل بعد ساعة إلا خمسة يكون الراجل يكون الإمام يعني, يعني قرأ بسرعة شوية يروح إلى الصلاة خلص أدي إيه أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذا قال أيها الناس إن منكم منفرين طب هؤلاء اللي بيطول الصلاة ده إي يعني, يعني بيحشش ولا بيزكر ولا, ولا بيلعب ولا بيلهو ده صف قدمي بينادى يا سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه واقف في الصلاة يقول ان منكم منفرين في ناس كده في ناس لما وادت أن تدعو إلى الله عز وجل الناس تنفر منها طيب <تصفيق> حتى لا ينفر الناس من الدعوة ما الذي ينبغي عمله؟ قال علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في كتاب العلم قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر بن مسعود الذي راه مسلم في مقدمة صحيحه وهو منقطع الإسناد إسناده غير متصل واحد يقول لي طيب اسناده غير المتصل في مسلم pues aujourdittك في مقدمة مسلم ها؟ لان مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم ها؟ خلي بالك من الكلام زي ما بنقول معلقات البخاري ليست على شرط البخاري ليه لان موضوع البخاري الاسناد المتصل انما المعلق رايح أوله الاسناد من أوله رايح يا راويا تنين يا الاسناد كله فمقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم عشان كده لو عزوت حديثا لمقدمة مسلم وقلت رواه مسلم العلماء يغلطوك يغلطوك ليه قالك تقول رواه مسلم في المقدمة في مقدمة صحيحة ليه لأن المقدمة ليست على شرطه زي ما كل بخاري علق حديثا من اوعد في الحديث المعلق تقول رواه البخاري وتسكت لأن دي تعتبر خطيئة في التخريجي عند أهل العلم لكن لازم تقول, إيه؟ تقول رواه البخاري معلقة ما تقولش رواه البخاري تسكت لأن رواه البخاري تسكت يعني متصلا في هذا الأثر، أثر بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فلابد أن تعرف من تخاطب الخطاب للغني غير الخطاب للفقير الخطاب للرجل صاحب الحشمة غير الخطاب للرجل الذي ليس له ذلك الخطاب لصاحب المنصب الكبير ليس كالخطاب لصاحب المنصب الأقل منه ده له لون في الخطاب وهذا له لون في الخطاب اللي هو الجناح الثاني للعلم عندنا العالم لا يحلق في أجواء العلم وينجح إلا إذا طار بجناحين وعلى قدر قوة الجناح يكون الطيران ممكن الجناح يبقى مكسور أو يبقى مهيض مثلا يبقى في علة فيبقى الطيران ضعيف ها؟ الجناح الأول العالم العلم نفسه الجناح الثاني للعالم هو سياسة العلم مش أي إنسان حصل علما يستطيع أن يبلغ هذا العلم في واحد ينفع يألف بس ما يفعش يطلع للناس يدعو ده بتاع كتاب قلمه أبلغ من لسانه ده من المصلحة أنه يفضل يكتب ليه؟ لأنه لو خرج من مكتبته ودع الناس إلى شيء ربما نفر الناس من هذا الشيء دعوة الناس تحتاج إلى كياسة وتحتاج إلى معرفة بأخلاق الناس عشان كده العلماء قالوا سياسة العلم أعوص من إتقان العلم ليه أنا دلوقتي ما عنديش فكرة عن آآ آآ باب من الأبواب باب من أبواب العلم يعني وأنا جاهل به تماما الحل عندي الحل بتاعي أفتح الكتاب وأقرأ ما يتعلق بهذا الباب خلاص كنت جاهلا صرت عالم خلاص لكن الحكمة دي التي يولد المرء بها يولد المرء حكيما الغشيم يفضل غشيم طول عمره إلا أن يهذبه الإسلام عشان بس ما فيش حد يقول ما فيش فايدة فيه أنا مولود غشيم والكلام ده لا أنا أقول حتى يهذبه الإسلام وحتى يشذبه العلم ده لو أصله نفيس معدنه نفيس إنما لو معدنه ليس بنفيس هنعمل إيه القرآن المجيد أنتم تعلمون أن الله عز وجل أنزله ضياء وهدى ونورا تصور هذا الضياء الهدى يكون ظلاما لآخرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أصل وحش معدنه ليس نفيسا يوم ياخذ هذا القرآن اللي هو الضياء المفروض انه يستضيء به والمفروض انه يكتشف الطريقة به واذا بهذا البني آدم كل ما يجد بئرا يسقط فيه برغم ان معك الشاف العمى مش عمى بصر بقى عمى بصيرة بقى فالقرآن اللي هو اشرف الكلام يكون عمى على ناس ويزدادون به خسار السبب او الفرق بين ده ايه نفاسة المعدل وفي أبيات المرأة, المرأة العربية اللي أنا يمكن ذكرته مرة قبل, مرة قبل ذلك الحقيقة صورت يعني المسألة دي تصويرا بديعا القصة بتقول إن هذه العربية كانت في طريق من الطرق وبعدين وجدت إيه ذئبا صغيرا أم ولدته سبته فيعني في صيب عليها أنها تسيبت ديب يموت فأخدت الذئب الصغير ده هو اللحم ده هو كان عندها شاه معزة يعني ولسه والدة ولها بنت وكده فقالت ايه يعني الديب ده ايه او الكلب ده يرضع مع الايه يرضع مع المعزة دي فعلا الكلب الديب رضع وبتاعه وكبر وربرب والكلام ده والست تروح مشوار وترجع الديب عمال يلعب مع المعزة والكلام ده لحد ما فيهم الايام بعد ما الديب يستوى بقى وصار رزيقبا يعني ها راجع الست كده اذا بيديب فتح كرش المعزة وبياكل فالستة اول ما شافت المنظر ارتاعت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 تردعوا بقى لبن معزة تردعوا لبن بقر تردعوا لبن جموسي هو ديب هيطلع ديب ويكبر ويبقى ديب صفاته كده في ناس من الناس فيها جينات اللقم يطلع لقيمة العمره مهما تحاول تعدله بالعلم تعدله بالإيمان بالدين بالكلام ده ما تعرفش شيء مع حاجة فاحنا عايزين نقول العالم الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لا بد ان يطير بجناحين الجناح الاول العلم نفسه لانه لا يحل لجاهل أن يفتي قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف الستنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن فاسال به خبيرا اي لا تسل عن الرحمن الا خبيرا بالرحمن سبحانه وتعالى يبقى دا العلم دا الجنح اللي الجاعة الثاني امتى بقى تحط العلم دا تستخدمه امتى ساعات يبقى ما ينفعش تستخدم الدليل الصحيح ليه لانه مش مكانه وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حجسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ولكن قومك قصرت بهم النفقة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمه من تعظيم قريش للبيت وأنه لو هدم البيت لن يقول له أحد كلمة واحدة خلاص كانت له دولة وكلامه ماضي لا شك في ذلك ولا يفعل شيئا إلا عن أمر الله هدم الكعبة يبقى الله عز وجل أمره بهدم الكعب خلاص لكن الكعبة لها حشمة عند الناس وهذه المبنية من زمان تنقض الكعبة ماذا حصل لحصل أيام ابن الزبير عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه لما أيام ما كان هو الخليفة قبل ما تحصل القصة بينه وبين عبدالله ابن مران لا الكعب كده واهية البناء وبتاعه فحبي جددها قالوا يا جماعة ال الناس قالوا يا جماعة أنا أريد أن أهدم هذا البيت وأبنيه على قائد إبراهيم إني سميت عائشة رضي الله عنه تقول كذا وكذا وكذا الحديث اللي أنا قلته ده فبدأ كل واحد يقول رأيه ابن عباس الحديث ده في صح مسلم ابن عباس قال والله أرى أن تترك بيتاً أسلم الناس عليه احجارا أسلم الناس عليها فقال ابن الزبير والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده إني مستخير ربي ثلاثاً واستخار ابن الزبير رضي الله عنه ربه ثلاثاً ثم انشرح صدره أنه يهد الكعب بالك بقى حد طلع معاه اثنين ثلاثة اربعة راكبوا البنيان من فوق والناس كلها بتتفرج من بعيد قال لك هتنزل صاعقة من لها حتى تاكل الجماعة اللي فوق دول إزاي ينقضوا الكعبة ويهدموها فلما بدأوا يهدموا بقى يشيلوا حجر ويرموه والكلام دهوت والناس كلها لأت لا فيه صاعقة نزلت ولا فيه حاجة نزلت تتابع الناس حتى هدموا البيت كله ووصلوا إلى القواعد اللي تحت خالص إذا قاعد إبراهيم عليه السلام فنعيز أقولي نشوف الكعبة كاللهي يعني الحشم النبي عليه الصلاة والسلام راعة هذا برغم أن المصلحة كانت تقفضي إن, أن يبنى البيت على القائد إبراهيم ومع ذلك ما فعله وكان ممكناً مش أقول مستضعف زي مكة مثلا كان ممكناً أن يفعل ما يريد ومع ذلك لم يفعل يعني ممكن الدليل الصحيح أنا ما قدرش أحطه في مكانه ما قدرش أحطه في هذا المكان ليه؟ قالك الزمان لا يناسب يبقى في هذه الحالة أسكت دي اللي بسموها السياسة العلم أنا أرجو أن أكون وفقت أنا تكلمت على سجيتي وأرجو أن أكون وفقت في طرح هذه المسألة وفي تبسطها لينتفع لي شبابنا بها فيعم الخير الوفير على الناس والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطأ إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته